بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل المال جعل لي ملاك رسلا أولي أجنحت من نعوذ يزيد في الخلق ما ما يفتح الله للناس من رحمة فلا Well Yeah. Hello well Sposób oczekiwaniach, które nie są w Dekahu Allah'u l